ya yes ora yoh yago min ana yi ya yes ora yoh tare kollo muri lade kelle na esni ala kafek tare kollo muri lade kelle na esni ala kafek انت سلامي وانا في علامي انت سلامي وانا في, في الضيق شايفاني لعيني يا مؤتي الاني في ليني وأحزاني صراي يا رافع ايدي بسلم ليك دفه طعمري ملكي ده انا رافع ايدي بسلم ليك دفه طعمري ملكي ده لو كتير فين الخي Free تبدأ مع بين لا ويا الصبح جت إلى الحان باتت دمع ابن لا قفان ويا الصبح جات إلى الحان وانت سرات و مصرك لنا كمان I'm so sorry,